مویام سو نو نو میو نلیاں مول کتب اوم ا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا, ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل الله أكبر الله